ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب الانسان ان يترك سدى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَلِيٌّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَقَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْفَى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين هذه الآيات في آخر سورة القيامة فيها عبر ومواعب وتذكير لمن وفقه الله وأصغى إليها قال سبحانه وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة العاجلة هي الدنيا والآخرة هي يوم البعث والنشور الدار الآخر فالانسان يتنقل بين دارين أو ثلاث دور بين ثلاث دور دار الأولى دار الدنيا دار الشانية دار البرزخ وهو القبر والدار الثالثة وهي دار القرار الدار الاخره في الجنه او النار ليس هناك دار بعدها ولا انتقال منها ولهذا سميت سماها الله دار القرار كلا هذه كلمه زجر وتهديد بل تحبون أيها الناس تحبون العاجله وهي الحياة الدنيا وما فيها من المتاع والأموال والأولاد وتشتغلون بها تحصيلها وكأنه ليس أمامكم دار أخرى تحبون العاجله وتلهون بها وتذرون الاخره تذرون يعني تتركون العمل للاخره تتركون العمل للاخره مع ان الدنيا انما خلقت لاجل العمل للآخرة والعمل انما هو في الدنيا والجزاء يكون في الدار الآخرة كثير من الناس معرضون عن هذا شغلون بالدنيا ولا يلتفتون إلى الآخرة فمنهم من لا يؤمن بالآخرة يكذب بها ومنهم من يؤمن بها لكنه يتشاغل عنها ويلهو عنها وينساها تذرون الآخرة لا تتذكرونها ولا تستعدون لها ولا تعملون لها وهذا توبيق من الله سبحانه وتعالى لمن كانت هذه صفته لأنه إذا اشتغل بالدنيا ونسي الآخرة ضيع الدارين ضيع الدنيا والآخرة خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أما إذا عمل للآخرة فإنه يكون قد حفظ الدارين دار الدنيا لما خلقت له وهو العمل الصالح والدار الآخرة يفوز بها للجزاء الجنة والنعيم المقيم فهذا حفظ دنياه وآخرته وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى ومن تنبه لذلك أعانه الله ويسر له من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى فراد الآخرة وسعى لها سعيها لابد من السعي لها بالعمل الصالح ما يكفي انه يؤمن به بالآخرة ولا يعمل لها من أراد الآخرة وسعى لها وكذلك لا يكفي أنه يعمل بدون نية للآخرة لأن الأعمال بالنية أراد من أراد الآخرة أراد يعني نواها وتذرون الآخرة ألا تعملون له مع أنها هي مستقركم ومصيركم والدنيا التي تعلقتم بها جاهلة وفانية ولكن هذا يحتاج إلى عقل وتدبر وإيمان وصيرة مع التوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بين حال الناس في الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ يعني في الآخرة انقسم الناس إلى قسمين السعداء والأشقياء وجوه يومئذ يعني في الآخرة ناظرة ناظرة من النظرة وهي البهاء والحسن بالضاد ناظرة بالضاد من النظرة وهي السرور والبهجة واللون الحسن تكون وجوههم نظرة يوم القيامة في الآخر بسبب أنهم عملوا في دنياهم الاعمال الصالحه فوجدوها عند الله سبحانه وتعالى، فسروا سروا بذلك إذا وجدوا أعمالهم الصالحة وما لها من الجزاء الحسن، إنهم يسرون بذلك ويظهر ذلك على وجوههم، وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظر بالضاء بالضاء المشالة أي معاينه له بالابصار وهذا أعلى النعيم أن تنظر إلى الله عز وجل الذي آمنت به في الدنيا وهي لم تره وإنما آمنت به لما قام عندها من البراهين والأدلة عليه سبحانه وتعالى واخبار الرسل عليهم الصلاه والسلام فآمنوا به وهم لم يروا لكن راوا اياته بيناته وبراهينه فآمنوا به فالله جل وعلا يجزيهم يوم القيامه انه يتجلى لهم فيرونه عياناً بأبصارهم وهذا أعظم نعيم يجدونه في الآخرة النظر إلى وجه الله الكريم وقد تواترت العدلة من الكتاب والسنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم لا يضامون أو يتضامون في رؤيته كل يراه على حدة بدون أن يتزاحموا لرؤيته سبحانه كل يراه على حدة لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر رويح حقيقية بالأبصار دلت عليها العدلة المتواترة من القرآن مثل هذه الآية إلى ربها نابرة و في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما في صحيح مسلم في تفسير هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوعهم قتروا ولا ذلة أولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون والأحاديث في هذا كثيره في الصحاح في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه عيانا بأبصارهم إلى ربها ناظرة هذا جزاء المؤمنين في الدار الآخرة النظرة والسرور والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ومما يدل على أن المؤمنين يرون ربهم في القرآن قوله تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالكفار لا يرون الله يحجبون عن ذلك لانهم كفروا به في الدنيا لم يؤمنوا به فحرموا فخرم من رؤيته يوم القيامه فدل هذا بمفهومه على ان المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل بل يرونه سبحانه وتعالى ووجوه هذا الصنف الثاني يومئذ يعني في الدار الآخرة باسره باسره كالحة والعياذ بالله وجوه كالحة وجوه مسودة مغبرة من شدة ما يلقون من الهول والعذاب إذا رأوا ما اعد الله لهم من العذاب انقبضت وجوههم وسودت وبسرت ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل أي تتوقع أن يفعل بها فاقرة أي مصيبة قاصمة للظهر والفقار وهو العذاب الذي يلقونه فظنوا أن يفعل بها فاقرة أي عذابا وعقوبه شديدين يتوقعون هذا لكل لحظة لما يرون من جزائهم على كفرهم وإنشغالهم بالعاجلة وتركهم للآخرة تظن أن يفعل بها باقره خائفة مشفقة مما يصيبها بسى الله العالم قال جل وعلا كلا لما ذكر القيامة وما فيها الأهوال ذكر الموت وهو القيامة الصغرى فالإنسان إذا مات قامت قيامته لأنه انتقل من الدنيا إلى الآخرة وهذه القيامة الصغرى ودار الآخرة هي القيامة الكبرى هذه كلمة زجر وتنبيه وإيقاظ إذا بلغت التراقيه بلغت الروح بلغت عن الروح عند الاحتضار بلغت التراقيه جمع ترقوه وهي العظام المحيطة بالعنق من الجانبين وكل انسان له ترقوتان له ترقوتان بلغت الروح التراقيه كما في الايه الاخرى كما في الايه الاخرى اذا بلغت الحلقوم الحلقوم بلغت الروح الحلقوم ارتفعت من الجسم و وصلت إلى الفلقوم والتراقي ثم يقبضها الملك عند ذلك ملائكه الموت تسوقها من العروق ومن الأعضاء ومن الجسم حتى تجتمع عند الفلقوم وعند التراقي فيقبضها ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي بيوكل بكم يقبلوا أرواحا بلغة التراقي، وقيل من راق وقيل قال الحاضرون عند المحتضر من الذي يرقي هذا الميت يقرأ عليه الرقية لعله يشفى يطلبون له الشفاء بالرقية لأنهم كانوا يعالجون بالرقية فيقولون من راق من الذي يرقي هذا الميت هذا المحتضر لعله يشفى وقيل من راق اي من الذي يرقى بروحه الى السماء لان الروح اذا قبرت يصعد بها الى السماء فروح المؤمن تصعد بها ملائكه الرحمه وانتهى بها إلى الله سبحانه وتعالى ثم يأمر بردها إلى الأرض وروح الكافر يصعد بها ايضا مع ملائكه العذاب فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا أغلقت أبوابها فلا تدخل السماوات لا تفتح لهم أبواب السماء فتطرح الى الارض طرحا بشده والعياذ بالله وقيل من راق اي من يرقى بروحه إما هل هم ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب والتفت الساق بالساق عند الاحتضار التفت الساق بالساق بمعنى اجتمعت عليه الشدائد في هذه اللحظه اجتمعت على المحتوى الشدائد شده الالم ونزع الروح وشده العذاب الذي ينتظره وشده مفارقته للاهل والأموال هي شدايد فاجتمع عليه زيادة على ما هو فيه من احتضاره التفت الساق بالساق يعني اجتمعت عليه الشدائد في هذه اللحظة والساق يطلق, يطلق ويراد به الشدة وقيل المراد تفت الساق بالساق ساق الميت عند الاحتضار تجتمع ساقاه وتلتف بعضها على بعض فلا يستطيع المشي ولا القعود ولا كان في الدنيا كان في الحياة يمشي على رجليه وعلى ساقيه الان تعطلت تعطلت ارجله تعطلت رجلاه وانطوى بعضها على بعض ولفت في الكفن اجتمعت ولفت في الكفن بدل أن كانت تتحرك وتنقل صاحبها تعطلت ولفت بالكفن أو التفت يعني التوى بعضها على بعض والتفت الساق بالساق إلى ربك لا إلى غيره على حصر إلى ربك يومئذ المساق أي المصير وين يروح المحتضر هذا يروح إلى ربه يلقى ربه سبحانه وتعالى كل, كل الخلق كل بني آدم يلقون ربهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصر فالقول ربهم سبحانه وتعالى إليه يردون ويرجعون لا مفر لهم عنه ولا محيد عنه إلى ربك يومئذ المساق ليس لهم مهرب ولا مأوى عن الذهاب إلى الله سبحانه وتعالى إلى ربك يومئذ المساء فلا صدق هذا الإنسان ولا صلى في حياته الدنيا ما صدق يعني ما آمن بالله ورسوله فالكفر ولا صلى لله عز وجل وهذا فيه تعظيم شأن الصلاة وأنها تأتي بعد الإيمان بالله. وأنتم تعلمون أن الصلاة هي ثانية أركان الإسلام بعد الشهادتين فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدق وامن تأتي الصلاة أول شيء أول أعمال المسلم الصلاه ما صدق ما آمن بالله ولا صلى هذا الذي احتضر مات ما صدق ولا صلى ما آمن بالله عز وجل ولا صلى لله عز وجل ما تكون حاله إذا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب بدل صدق كذب وكفر بالله عز وجل بدل صلى تولى لأن الصلاة اقبال على الله جل وعلا وتركها تولي واعراض عن الله عز وجل فهذا فيه تعظيم قدر هذه الصلاة التي يتهاون بها كثير من الناس ويجهدون فيها هذا مصيرهم يوم القيامه من ضيع الصلاه هذا مصيره فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله في الدنيا في حياته ذهب إلى أهله يتمطى متكبرا في مشيته ما كأن وراءه حساب وجنة ونار ما ذهب إلى أهله يتمطى في مشيته ويتكبر في مشيته قرير العين بما هو فيه من الدنيا ثم ذهب الى أهله يتمطى مغرورا بدنياه مغرورا بما هو فيه ولا يتصور هذا المصير وهذا الموت والاحتضار وشدائد الموت ما يتصور هذا يغفلوا عنه ثم ذهب إلى أهله يتمطى قال الله جل وعلا أولى لك فأولى ثم اولى لك فأولى هذه كلمة عذاب وعيد كرره الله تأكيدا كرر هذا الوعيد عليه تأكيدا وتهديدا له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم قال جل وعلا أيحسب الإنسان هذا الإنسان الذي لا صدق ولا صلى ثم ذهب إلى آلية يتمطى متفاخرا متكبرا و متشاغلاً في الدنيا أيحسب أن يظن أن يظن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى أيحسب أن يترك سدى مهملاً فلذلك حصل منه ما حصل لا لا يترك سدى بل انه سيبعث ويجازى بعمله ولا يترك هملا الله جل وعلا ما ترك هذا الانسان هملا في دنياه بل امره ونهاه وارسل اليه الرسل وانزل الكتب وامره بالطاعه ونهاه عن المعصيه ما ترك في الدنيا ولا يتركه في الآخرة لا يجازى على عمله هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن المؤمن الذي أحيى أو أفنى حياته في طاعة الله وبالعمل الصالح يذهب عمله ولا يجزى به عند الله. وأن الكافر والفاجر الذي ضيع دنيا يذهب كذا ولا يجازى هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى سوء ظن بالله أنه يترك عباده بدون جزاء والجزاء لا يكون في الدنيا ما يكون في الآخرة فهذا من أدلة إثبات البعث من أدلة إثبات البعث لأن الناس لو لم يبعثوا لا تركوا سدى يعملون في الدنيا ولا يلقون شيء ولا جزاء ولا شيء المؤمن والكافر كلهم سواء لا تأبى حكمة الله جل وعلا وعدله أن يسوي بين المؤمن والكافر تأبى حكمته وعدله سبحانه وتعالى حسب الذين اجتراحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى هل يعمل الإنسان ما شاء في هذه الدنيا من كفر وإيمان وطاعة وناصية وعمله محصن عليه ومجازا به لا يترك لا يترك عمل ما يشاء بل إن هناك بعثا وحسابا وجزاء هذا عدل الله جل وعلا رحمته بعباده أيحسب الإنسان وإن يترك سدى ثم بين سبحانه وتعالى قدرته على البعث بين قدرته على البعث واستدل لذلك لخلق الإنسان اولا من نطفة ثم من علقه فإذا كان الله أوجده من العدم فهو قادر على أن يعيده من باب أولى ألم يكن نطفة والنطفة هي النقطة النطفة هي النقطة نقطة من إيش؟ من مني يمنى من مني الرجل الرجال يمنى في الأرحام النطفة هذه توضع بالأرحام مني الرجل يوضع في رحم المرأة من مني ألم يكن نطفة من مني نقطة من من غمنا يعني توضع في الرحم ثم هذه هذه النطفه والمني يتحول إلى دم ثم كان علقه يعني دما تحول المني إلى دم ثم تتحول يتحول هذا الدم إلى مضغة إلى مبغة أي قطعه لحم ثم يكون الإنسان في بطن أمة فلم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة أي تحول تحولت النطفة إلى علقة وإلى دم فخلق الله خلق أي الله جل وعلا خلق هذه النطفة فسوى خلقها بحواسها وسمعها وبصرها وعظامها وعروقها وأجسامها سواها سبحانه وتعالى وأحسن خلقها ونظمها فخلق فسوى فجعل منه فجعل منه أي من هذا المني وهذه العلقه الزوجين يعني الشكلين المراد بالزوجين هنا الشكلين الذكر والانثى يخلق الله من هذه النطفة الذكر ويخلق منها الانثى مع أنها نطفة واحدة مع أنها نطفة واحدة لكن الله بقدرته خلق منها الذكر والأنثى فلا تكون كلها ذكور ولا تكون كلها أنثى خلق الذكر والأنثى لحكمة لأجل بقاء النسل ومن كل خلق جعلنا ومن كل خلقنا زوجين اثنين كل المخلوقات تتكون من زوجين حتى النباتات وحتى البهائم وحتى من زوجين لأجل بقاء النوع والجنس ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تلكرون فجعل منها الزوجين أي الشكلين ما هم الزوجين الذكر والهنفة الذكر والهنفة من بني آدم قال الله جل وعلا أليس ذلك الذي خلق هذه النطفة وكون منها الذكر والأنثى قدر على ذلك من عدم أليس قادرا على أن يحيي الموتى الذي خلقها اولا يعجز عن أن يعيدها هذا من جهة النظر العقلي وإلا فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكن هذا من حيث النظر العقلي أن الذي قدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هذه من براهين البعث وادله البعث الذي أنكره الكافر أنكره المشرك وأقر به أهل الإيمان هذا من براهين وأدلة البعث أليس ذلك أي الذي فعل هذه الأفعال وقدر عليها أليس ذلك بقادر الأصل أليس ذلك قادرا لأن ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر نخوت كان لكن دخلت الباء على الخبر من باب التأكيد ليس ذلك بقادر الباء هذه دخلت على الخبر وكان منصوبا فصار مجرورا من أجل التأكيد بقادر على أي شيء على أن يحيي الموتى الميت الذي صار رميما وترابا الله يقدر على جمعه وخلقه مره ثانيه وهم يقولون من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم سبحانه فهذا الانسان لا يضيع لا يضيع وإن تلاشى في العرض وصار ترابا يعيده الله من التراب كما كان كما خلقه أول مرة وايضا ما كل الإنسان يفنى ولكن يبقى منه حبة مثل حبة مثل حبة اللوبيا معروف عجب الذنب عجب الزنب هذه تبقى ولا تفنى تكون في الأرض ومنها يركب خلق الإنسان يوم القيامة يفنى الإنسان كله إلا هذه الحبة عجب الذنب وهي حبة صغيرة يركب منها خلق الإنسان يوم القيامة أليس ذلك؟ بقادر على أن يحيي الموتى ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية قال سبحانك اللهم فبلاء فيستحب عند قراءة هذه الآية أن يقول المؤمن سبحانك اللهم فبلاء هذا آخر تفسير سورة القيامة الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الإنسان في الآخرة ها هل الإنسان في الآخرة يتذكر أعماله في الدنيا يلقاها هل يتذكرها يلقاها عيانا مكتوبة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يعطى كتابه ويقال له اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابك فلا ينكر منه شيئا لا ينكر منه شيئا نعم يقول وهل يتعارف الناس في الآخرة كما كانوا يتعارفون في الدنيا بلا شك لهم يتعارفون في الآخرة يتعارفون بينهم يوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم نعم كان لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم يتعارفون بينهم يعرف بعضهم بعض. ويعرف ال... يعرف الاب ابنه والاخ اخاه لكن ما احد يستطيع يساعد الاخر يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من منهم يومئذ شان يغني يبصرونهم يود المجرم يومئذ يبصر بعضهم بعضا ف... لا في شك يتعاربون لكن ما أحد يستطيع ينفع أحد في ذاك الموقف في ذاك اليوم كل مشغول بعمله نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة هل شارب الخمر لا يدخل الجنة أم أنه إذا دخل الجنة لا يشربها يحرم يحرم من شراب الجنه من هذا النوع من شراب الجنه وهو القمر اللذيذ الطيب يحرم منه اذا دخل الجنه يحرم من شرب خمر الجنه عقوبه له نعم وليس معناه انه لا يدخل الجنه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله حذرت الآيات من محبة الدنيا والتشاغل بها هل هذا على الإطلاق أم أن هناك أمورا والامور الدنيا إذا استعان بها على أمور الآخرة هذا محمود أما إذا لها بها وترك الآخرة هذا هو المذموم أو بالإنسان ممنوع وحرام عليه أن ينتفع بما في الدنيا من الخير ومن الملذات ومن الطعام والشراب هذا مباح له قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن يستعين بذلك على عباده الله عز وجل ولا يستعين به على الكفر والفجور والمعاصي نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يكفر من أنكر رؤية الله في الاخره ام يقال بانه مبتدع إذا علم بالأدلة وأنكرها أنكر الرؤيا وهو يعلم بالأدلة فانه يكفر لانها متواترة أما إذا كان مقلدا أو جاهلا فهذا يكون ضالا ولا يكفر حتى يبين له تبين له الأدلة فإن صر بعد البيان على الإنكار كفر يقول بالله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أعمل مدرسا في إحدى المدارس الابتدائية أه؟ يقول أعمل مدرسا في إحدى المدارس الابتدائية وتمر علينا هذه الآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فيسألني عنها الطلاب فأجيبهم بمثل ما ذكر فضيلتكم في الدرس لكن بعض الزملاء من المدرسين ينكر علي ذلك ويقول لا تفتح على هؤلاء الصغار بابا للشبهات وكثرة التفكير لأنهم ربما وقعوا في التشبيه فهل إنكارهم هذا مخزل ومرجف أو في نفسه شيء من مذهب المعتزل والجهمية الصغار أولى أن يعلموا وأن يربوا على معرفة الحق ومعرفة التوحيد أولى بذلك فلا تلتبت إلى كلامه نعم هذا إما أنه جاهل مخذل وإما أنه في نفسه شيء والعياذ بالله المذهب المعتزلة والخوارج والذين ينكرون والجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين التحذير من الركون للدنيا والانشغال بها وبين قوله سبحانه ولا تنسى نصيبك من الدنيا اي نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا تستعين به على الاخره تستعين به على الاخره اما اذا اخذت نصيبك من الدنيا وانشغلت به وتركت الاخره هذا مذموم نعم وابتغي فيه يا اخي اقرا اول الايه وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا نعم يقول فضيله الشيخ فقكم الله. ما الرأي في هذه اللفظة وهي أنه عند موت أحد من الناس يقال انتقل إلى مثواه الأخير لا هذا غلط ما هم مثواه الأخير مثواه الأخير إما في الجنة وإما في النار يوم القيامة أما القبر فهو موقت القبر موقت ويسمى دار البرزة أي الانتظار فالاموات ينتظرون البعث ومكانهم هذا ما هم مكان اقامه هذا مكان مؤقت ينتقلون منه الى الدار الاخره ولذلك سمي بالبرزخ نعم ويقول حفظك الله وما حكم قولهم ايضا المغفور له فلان الجزم لا يجوز يقال غفر الله له رحمه الله أما ان يقال مغفور له مرفوض هذا غلط هذا غلط نعم ويقول حفظك الله وهل لهم ان يقولوا المغفور له إن شاء الله إذا قال إن شاء الله خفى المحذور لكن يقول غفر الله له رحمه الله لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الآيات الواردة في تشخيص حال الميت هل هي خاصة بالكافر اخذا من قوله تعالى فلا صدق ولا صلى أم هي عامة في الكافر والعاصي والفاسق الكافر يتحسر عند الموت وتشتد عليه الأمور ويكره لقاء الله أما المؤمن فيبشر يبشر بالجنة فيحب لقاء الله ويفرح بلقاء الله كما في حديث عائشة رضي الله عنه فالإنسان يبشر عند الموت إما بالشر فيكره لقاء الله وإما بالخير فيحب لقاء الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ فتنهزلوا ويقرأ الايه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي ملائكة ملائكة قبض الأرواح، ملائة الذين يقبضون الأرواح، تنزل عليهم الملائكة، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ابشروا بالجنة التي كنتم توعدوا حين يفرحون ويحبون لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ، الله، أدعو كثيرا بهذا الدعاء، وهو اللهم لا تحرمني النظر إليك. فهل يجوز لي ذلك؟ نعم هذا طيب هذا ادعى به الرسول صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إليك من غير فتنة مضلة نعم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يثبت قراءة سورة ياسين على المحتضر؟ لا هو ورد في الحديث لكنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك لا تقرأ عنده سورة ياسين وانما الذي ثبت أنه يلقن لا إله إلا الله لقن موتاكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نعم ويقول حفظك الله وهل يكون تذكير المحتضر أو وكيف يكون تذكير المحتضر بالنطق بالشهادة يقال عنده لا إله إلا الله يسمعها ثم يقولها ما يقال له قل لا إله إلا الله لئلا لا عليه ذلك لكن الذي عنده يقول لا إله إلا الله فإذا قالها يسكت عنه ولا يكررها عليه لئلا لا عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة في علامة خير للمتوفى وهل ورد في ذلك شيء يوم الجمعة يوم فاضل هو خير الأيام فيرجى للمؤمن إذا مات فيها يكون هذه علامة خير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يحدث للمؤمن عند الموت من شدائد وألم وتوجع هل هو كفارة له نعم قد يكون كفارة له المؤمن يكون هذا كفارة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث في الاستعادة من موت الفجأة لا أعرف شيئا لا أعرف شيئا ولكن موت الفجأة ما في شك أنه أخذ على غرة قد يكون الإنسان ما استعد ولا تاب الله ولا فهو أخذ على غرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول إنه إذا على ماء الذكر ماء الأنتى سيكون المولود ذكرا وإذا على ماء الأنتى هذا ما كلام الناس هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول هل هذا القول صحيح هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب كون المولود ذكرا أو أنثى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر الأطباء إمكانية تحديد الجنس للمولود ذكرا أو أنثى ها؟ يذكر الأطباء إمكانية تحديد الجنس للمولود ذكرا أو أنثى بطرق مختلفة فهل هذا يدخل في الحديث الوارد إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة؟ أعد السؤال يقول يذكر الأطباء إمكانية تحديد الجنس للمولود لا ما يمكن هذا بيد الله سبحانه وتعالى وهذا من عبث بني آدم واغترارهم بعلومهم ما أحد يحدد جنس المولود إلا الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي لا يصلي هل يزوج بامرأة تصلي الله أعلم الله أعلم الذي لا يصلي لا يدخل الجنه إذا ماته لا يصلي لا يدخل الجنه لأنه كافر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند ختم سورة القيامة هل يقال بلى في الصلاة هنا يقول هذا الدعاء في الصلاة وفي غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في سبحانه إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة هل فيها دليل على إذبات جهة العلو لله سبحانه نعم رون ربهم من فوقهم ربهم من فوقهم ما هم يرونه بينهم ولا من فوقهم يشرف عليهم سبحانه يتجلى لهم فينظرون اليه مثل مثل القمر والشمس ينظرونها من فوقهم هم يرونها في الارض يرونها في السماء من فوقهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله تعالى عن المنافقين فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه ما معنى اللقي في هذه الآية وهل فيها دليل لمن قال بأن المنافقين يرون الله يوم القيامة يلقونه لكن ما يرونه الكفار يلقون الله بمعنى أنهم يصيرون إلى الله ويحشرون إلى الله معنى يوم يلقونه يعني يوم يخشرون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تفسير قوله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا الا جاء في الحديث تفسيره وهو المرور على الصراط المرور على الصراط وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يمر الخلائق كلهم المؤمنون والكفار عليه لكن كما قال الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية فالمؤمنون يمرون عليه ولا يسقطون في النار ويختلفون في المرور منهم من يمر كالبرق منهم من يمر كالريح منهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا على قدر أعمالهم لكن المؤمنون ينجون من الصراط وأما الكفار فإنهم يقعون في جهنم ونذر الظالمين فيها لثيان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لشخص أن يصلي في بيته صلاتي الظهر والعصر؟ بسبب بعد المسجد عنه وهو عن... ليس عنده سيارة ويخشى على نفسه من حر الشمس خاصة في مثل هذه الأيام كونه يتحمل المشقة ويلعب ويصلي اجر له أشد أعظم أعجر لكن له رخصة إذا كان المسجد بعيدا ما يسمع الاذان لو أذن المؤذن بدون مكبر صوت ما يسمعه فإنه له رقصه أن يصلي في مكانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء وقال للاعمى هل تسمع النداء قال نعم قال أجب لا أجب لك رقصة فدل على أن البعيد الذي لا يسمع النداء بسبب البعد أنه لا تجب عليه صلاة الجماعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما توجيه فضيلتكم لطالب علم وقع في معصية ثم تاب منها لكن حصل عنده فتور في طلب العلم وفي ورده اليومي من القرآن وهو يخشى على نفسه من اليأس والقنوط فيرجو منكم الدعاء وما نصيحتكم وتوجيهكم له عليه بالتوبة إلى الله وصدق العزيمة وترك الكسل ومن ثابت هذا الله عليه لا يستسلم للكسل أو يأخذه الياس أو يأتيه الشيطان ويقنطه لا عليه العزم على التوبة وعليه الجد في العمل ويوفقه الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول, يقول عندنا في فرنسا تباع ألبسة عليها علامة تجارية أو ما يسمى بالماركة مالكها ممن يتعامل باللواط فهل يجوز شراء تلك الألبسة وان البسها؟ اللي عليه شعار الكفر لا يشترى عليه شعار الكفر أو شعار دينهم كالصليب لا يشتريه ويلبسه أما مجرد عليه ماركة علامة تجارية فقط ألا باس بذلك لأنها ليست علامة كبر ولا شعار كبر إنما هي علامة تجاريه فقط. ولو كان اللي صنعها كافر أو أو فاسق أو هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان على الإنسان جنابه فلما أراد الاغتسال توضأ وضوءه للصلاة ثم عمم الماء على جسمه فهل يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق حال الاغتسال أم يكفي الذي كان مع الوضوء يكفي الذي كان مع الوضوء لأن الوضوء مقدمة للاغتسال لا يكفي المضمض والاستنشاق مع الوضوء نعم تقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله امرأة كانت حاملا في الشهر الرابع فحملت شيئا ثقيلا فأسقطت جنينها وقد بدا فيه صورة آدمي فهل يجب عليها دية وكفارة؟ نعم إذا بلغ أربعة أشهر نفخت فيه الروح فإذا تسببت في إسقاطه ولو لم تتعمد لأن الواجب عليها أن ترفق بنفسها وأن تحذر فإذا تسببت في إسقاطه فعليها الكفاره والديه الديه حق للوردة اذا طالبوا بها ويحملها العاقله ديه الجنين ما تحملها العاقله لانها دون, لأنها دون ثلث الديه فلا تحملها العاقله تكن عليها اذا طالب الوردة اما الكفاره فلا بد منها وهي صيام شهرين متتابعين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في أحد المساجد مكتبة كبيرة ويوجد فيها آلة تصوير وتصور العشر الأوراق بريال في هذا المسجد فهل يدخل هذا في البيع في المسجد؟ نعم لا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للحرفة مكانا للحرفة تصوير الأوراق صناعة شيء من الأمور الاحترافية لا تكون في المسجد نعم أما من... إذا كانت الغرفة منعزلة عن المسجد وبابها على الشارع فلا بس أما إذا كان بابها على المسجد تعتبر من المسجد نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون هل هذا قسم وهل هو قسم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا قسم من الله بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء حياة الرسول وغير ذلك بما شاء سبحانه من خلقه نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل فتنة القبر وسؤال الملكين يكون للمؤمنين والمنافقين فقط؟ أم هو يشمل الكافر أيضا الذي ورد أنه للمؤمن والمنافق أما الكافر ولا نعم. يقول فضيله الكافر الشيخ الكافر كافر ما يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن الدين لأنه كافر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هو متبع وشح مطاعا واعجاب كل ذي رأي برأيه إلى أن قال فعليك بخاصه نفسك ودعنك العامة. يقول ما معناه وما المقصود بالعامة؟ معناه هو. أنك ما تنجرف مع الناس. معناه أن تلزم الحق ولا تنجرف مع الناس. أن تتمسك بالحق وتصبر عليه وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الله. نعم وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. لكن معناه انك ما تنجرف مع الناس تقول كل الناس على هذا لا امسك امسك نفسك وتبقى انك تامر بالمعروف تنعى عن المنكر تدعو الى الله عز وجل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا اقرضته شخصا مبلغا من المال مقداره ثلاثة آلاف ريال ها؟ اذا اقرضته شخصا مبلغ ثلاثة آلاف ريال نعم. فهل أدفع زكاة على هذا المال نعم إذا تم الحول على مالك سواء بيدك أو بذمة المدين تزكيه إلا إذا كنت تخشى أن لا يرجع هذا الدين بسبب أن الدين مفلس او أنه مماطل ولا تدري يرجع لك ولا لا فهذا ما يجب عليك زكاة حتى تقبله اما اذا كنت واثقا من حصوله فانك تزكي لانه مثل المال الذي بيدك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال ومن يعصهما فقد غوى قال له ليس الخطيب أنت بئس الخطيب انت يقول هل يؤخذ من هذا الحديث أن من اخطا علانيه يحذر منه علانيه يبين له كان يبين له أنه ما تعمد يبين له لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس فإذا أخطأ الخطيب يبين له فيما بينه وبين ال الناصر ولا يكون هذا علامي أمام الناس أنه قد يحدث شيئا من سوء التفاهم نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله أكل كبد الجزور وكذلك شرب مرقة لحم الجزور هل هو ناقض للوضوء؟ أما المرق فلا ما يوجب الوضوء بالاجماع أما أكل الكبد والكرش فالاحسن إنه يتوضا الأحسن إنه يتوضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في من يعبد الله عند قبور الصالحين لقصد أن المكان مبارك لا, لا يجوز هذا وسيلة إلى الشرك وخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات لا يجوز الصلاة عند القبر سواء بني عليه مسجد أو لم يبنى لأن هذه الصلاة منهي عنها ولا تصح و قوله إنه مبارك من اللي يدراه هذا مبارك هذا قول على الله بغير علم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يصب الرصاص على صحن فوق راس إنسان ويقول إنه مجرد أنه يدفع العين هذا ما يعملونه دفع العين هذا يعملونه السحر لنقض السحر صب الرصاص يعمل لنقض السحر لأنه يتبين الساحر عند ذلك وهذا لا يجوز هذا من عمل السحر والسحر لا يحل سحر مثله ما يحل السحر بالسحر هذا حرام نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله إذا أضاع شخص شيئا في المسجد فهل يجوز له أن يسأل عن ذلك الشيء الإمام وهو في محرابه أو من كان قرب مكان جلوسه أو أنه يت... يد إذا طلع الإمام والمؤذن أو أحد من الجماعه يسأل خارج المسجد أما أنه يسأل في داخل المسجد فلا يت... لا سؤال علاني ولا سؤال فردي نعم يقول خضيلة الشيخ خفتكم الله يقول كثيرا ما نقرأ في آيات القرآن عدم اتخاذ الكفار أولياء فما معنى هذا وكيف نوفق بينها وبين الآيات التي تحثنا على البر بهم يا أخي النهي عن اتخاذ الكفار أولياء يعني لا تحبهم الولاية هي الحب لا تحبهم لأنهم أعداء الله وكذلك لا تناصرهم فالموالاه هي المناصرة والمحبة وأما الإحسان إلى من أحسن إلينا فهذا من باب المكافأة وليس هو من باب المحبة ما هو من باب المكافأة تحسن إلى من أحسن اليك حتى من الكفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا دعاني بعض الإخوة للغداء وأنا صائم فما هو الأفضل هل أجيب ان أتم صومي إذا كان الصوم صوم تطوع فأنت بالخيار إن شئت تفر أفضل وإن شئت أنت تبقى على صيامك وتدعو لأخيك وتقدره إنك صايم ألا بس نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إمام صلى بالناس وعندما سلم قال للذين خلفه أعيدوا صلاتكم قال للذين خلفه أعيدوا صلاتكم فاني لست على طهارة فعله هذا صحيح إذا كان ذكر وهو في الصلاة أنه على غير طهارة ففعله صحيح ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة يجب عليه الانصراف في الحال فاستمراره فيها خطأ أما إذا مات ما فطن إلا بعد ما صلى انتهت الصلاة وصلاتهم صحيحة وهو يتوضا ويعيد الصلاة وحده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه كبيرة في السن عمرها فوق الثمانين سنة وعندها خوف شديد من الأمراض وأصابتها أورام في بطنها واجتاحت واحتاجت إلى الاستئصال بعمليات وعلاج كيميائي يقول إن أولادها لا يخبرونها ويتخذون عنها قرارات الأطباء ويتصرفون في هذه الأمور لمصلحتها فهل يجوز لهم هذا؟ نعم لا يخبرونها بذلك لان هذا يسبب لها خوفاً وانهياراً بل يوسعون لها الأمر يقول إن شاء الله طيب والعلاج إن شاء الله مفيد وما شابه ذلك يوسعون لها الأمر في هذا نعم ان شاء الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه